هُم قَالَا قُل لَّهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثم سواك رجلا.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 كَمَا لَهُ وَلَدَا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ ماء غَوْرًا فَلَنْ تَسْتطيعَ لَهُ قَلْبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا آنَ فَقَفِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي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 فثَفةِ الُّنياكَم إنِْ أَنزَلناهُ مِنَ السم كمام إنْ أَزَلناهُ مِنَ السَّماء إَخَ قِهِ نَباتُ الأرضِ فَ أصبحَ فهشيينًا تَظوهُ وكان الله على كل شيء مقتدرا